Sto, sto, stemmende cijfers, Allah akbar. Allah akbar. Alhamdulillah, Rabb al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 غير المغطوب عليهم ولا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك نعل الساعة تكون قريبا إن الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبداً لا يبدون وليا ولا نصيراً يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاً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 Ya aïeh, het is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje هو أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولا خل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 Alhamdulillah, Rabbil 'Alameen, rahman al-Rahim, manatihum al wa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 Inna, grotten, de amalte, al de hemel en de aarde en de liban, faabijna ظلوا من جهونا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتب الله على المؤمنين ويتب Samen met u,